فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين زواتي أكل خمط وأتل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا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 فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا مَا ظَلَمُ ٱلْأَنفُسُهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ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 allah hi